الرحمن الرحيم فقه الأمر بالمعروف والله يعني الشريف الثاني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفرك ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وفي آت من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنا تكلمنا في المرة الماضية عن وجوب الأمر بنعروف والنهي عن المنكر وذكرنا أن العلماء نقلوا في كتبهم الإجماعة على هذا الوجوب وتعريف الواجب عند علماء الأصول هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام وهذا يعني أن المقصرة في الإتيان بالواجب آثم أن المقصرة في الإتيان بالواجب آثم إلا أن يقوم عذر من كل الواجبات لا تسقط إلا بأعذار معتبرة وقول العلماء بأثار معتبرة أن يخرج منها العذر الموهوم في بعض الناس قد يتوهم شبهة فيسقط الواجب بها وهذا لا يجود إنما يسقط الواجب إذا كان العذر معتبرا فعدم الإتلام بالواجب يبقى صاحب إيه آثم ونحن نعلم من الأدلة القطعية أن المرأة سيسأل عن فعله يوم القيامة وأول ما سيسأل العبد عنه يوم القيامة عما أمره الله عز وجل به على سبيل الحث والإلزام وعما نهاه عنه على سبيل الحث والإلزام يبقى الواجبات والمحرمات كلها في طاقة العبد إما أن يفعلها وإما أن يجتنبها الذي يطلبه الله عز وجل من العبد على سبيل الحتم والإلزام لابد أن يكون العبد مطيقا له أن الله عز وجل تكفل بدفع الحرد عن عباده قال تعالى وما جعل عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَدٍ وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا رسعها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالقصد أن ما أمر العبد به على سبيل الحكم والإزام فهو في مقدوره أن يأتي به وكذلك ما طلب منه الكف عنه فهو في مقدوره أن ينتهي عنه فيسأل العبد عن هذا يوم القيامة ابتداء وسؤال العبد عن فعله أمر متواكب في النصوص القرآنية وفي نصوص السنة النبوية قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال بعض العلماء حتى الضحكة تكتب لأن القول عند العلماء ما كان بحرف وصوت ما كان بحرف وصوت فإذا قهقه الرجل فهو عبارة عن حرف وصوت جفع هذا الحرف إلى الخالد فصار مثل وعلي فصار مسموعاً. ويكون هذا الحرف والصوت في حق الأخرف عن طريق الإشارة عن طريق الإشارة فهذه الآية تبين أن العبد ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لديه رقيب عفيد يسجل عليه أقواله ويسجل أسعاله وقد ذكر ربنا سبارة وتعالى أنه وكل بنا ملائكة كرام يكتبون الذي نعمله هي كان الأمر كذلك فلا شك بعد ثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل سيسأل كل عبد عن عمله ومنه طرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمثال ليست مقتصرة على العقاب يوم القيامة إنما هناك عقوبات عاجلة هناك عقوبات عاجلة من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان إذا ترك هذا الواجب اللي هو واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الطبع على القلب يطبع, يطبع الله عز وجل على قلبي التارك لهذه الشعيرة العظيمة كما في حديث حليثة ابن اليمن وهذا الحديث رواه الإمام مسلم قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعنا فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا نعم قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قالوا أجل قال لا ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج كموج البحر قال حزيفة فأسكت القوم أي سكتوا وهذا من تمام علمهم ومن تمام ورعهم إنه لا يتجاوز ما يعلمه كما قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع فأسكت القوم أي سكتوا ولم يتكلموا لي لأن ليس عندهم علم فقلت أنا فقال لله أبوك وهذا دعاء له أي آه يعني آه لله أبوك معناها لله در أبيك أنه أنجب مثلك وهذا المخصوب بكلام عمر لله أبوك يعني يرحم الله أبا أنجذ مثلك فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة شوداء ويما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوذي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك هذا الباب أن يكسر فقال عمر أكسرا لا أبى لك أي أيكسر كسرا لا أبى لك فلو أنه فتح لعله يعود أي يعود كما كان قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط ليس بالأغاليط يعني انا ما قلته من قبل نفسي بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر الأخير وإن كان موقوفا في ظاهره ولكن قوله حديثا ليس بالأغاليط يدل على أنه مرفوع يكسر أم يفتح هذا الكلام ما هو حوار بين حذيفة وعمر قاله عمر حذيفة من كيسه لا وطبعا الإمام مسلم رحمة الله عليه لما ساق الأسانيد ساق ثلاث أربع أسانيد لهذا الحديث وذكر في آخر إثناد تفسيرا لقوله ليس بالأغريض قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن هذا القدر من الحوار الأخير بين عمر وبين حذيفة كان مرفوعاً. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل يطبع على قلبه فننظر في هذا الحديث الذي بتدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسؤال اصطحاب عن الحديث الذي يذكر الفتنة فبادر القوم فذكروا قالوا نعم سمعنا قال عن لكم تعنون كذا وكذا هذا من فراسه عمر بن الخطاب أنه توقع الذي يحفظونه فوافقوه على هذا الظن فقال لا فتنه الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاه والصيام الصدق وهذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب لانه ما نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قاله من عنده ولكن الادلة الكثيرة المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام تعبد هذا المعنى فتنة الرجل في اهله وولده آه كأن مثلا يحب الرجل ابنه ابن من ابنه يحب جدا فمثلا كان يعطي هذا الولد اشياء خاصة به فالسعاد الأب مثلا يعطي ابنه مثلا حلاوة يبدله مصروف زيادة عن بقية إخوته صح هذا لا يؤثر ولكن لأنه بيحب الولد ده فأيوم إيه يفصه بشيء من ذلك طب هو وقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى العدل يكون في القبل العدل يكون في الابتسام وخبرك لا سيما إذا كان الأولاد في البر سواء في البر سواء يعني مثلا لما زالوا أفطارا صغارا ولم يظهر منهم عقوق وانت لما بتأمر الولد الصغير بيأستجيل فلم يظهر منهم عقوق فإنت تقوم تميز ولد عن ولد وأعت في المخالفة دي طب هذه المخالفة إيه الكفارة بتاعتها الكفارة بتاعتها لو أنت صليت بالليل لو أنت تصدق لو أنك صمت صيام تطوع فانت بتحص الحسنات وهذه لو اعتبرناها سيئة والمثالة في الاخر مسالة موازين تصلت باء الحسنات على السيئات تكله او توزن هذه بتلك ويعمل مقاصة وبعدين ايه اذا فضل لك حسنات ماشي فضل عندي سيئات باي واخذ المرء بها فالقصد حتى لو انسان مثلا ظلم جاره هذه المظالم يستطيع المرء ان يأخر منها فكل فتنة تكون على الإنسان في أهله في ماله في جاله فهذه تكفر بأعمال البر ما لم يكن هناك طبعا من المظالم التي تكون بينك وبين العباد لابد من إرجاع هذه المظالم إلى أهلها أو تسقطه باستسماح المظلوم لكن قصد عمر مخطاب الفتنة التي تموج كموج البحر وإنما شبهها بموج البحر لأن البحر كان مرعبا عند العرب وأمواج البحر من صفاتها التتابع إنها متتابعة وكثيرة ولا تهدأ يعني بعضها يتبع ضعضا فلذلك عبر عنها بموج البحر فلما سكت القوم قال حذيفة أنا فكأن عمر كان يستحسه على أن يسرع بذكر ما عنده فقال لله ابو يعني ايه بسرعة قل ما عندك فقال حذيفة هذا الحديث الخطير انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض تعرض معناها ايه التأثير في جانب القلب يعني كتأثير الحصير في جنب الانسان يعني اي ان الفتن تؤثر في جانب القلب تأثير الحصير في جانب الإنسان إذا نم عليه عودا عودا هذا هو الضبط الأشهر في عودا عودا وفي عوذا عوذا عوداً عوداً, عودا عودا أي أنها تعود يعني إيه تذهب وتعود واخذلك وعوذا عوذا أي أمر المرء أن يتعوذ منها كما لو قلت اللهم غفرا اللهم غفرا فكذلك عودا ولكن الضبط الأشهر بضم العين المهملة وفتح الدالي المهملة أيضا عودا عودا وهو العود المعروف أي أن الفتن تعرض على القلوب كما أن الرجل إذا أراد أن ينسج الحصير نسجه عودا عودا وهذا يدل على تمكن هذه الفتن وعلى خطورتها وشدة تأثيرها في القلب فهذه الفتن تعرض على الفلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها وهذا التعبير له دلالته أشربها تعزل السفنجة لما تشرب الماء فلا تبقى ذرة منها إلا شربت الماء وهذا يدل على تمكن الفتن من القلب قلب يعني شربها بالكامل أشربها فأيما قلب أشربها كما قال تعالى وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وهذا أقوى في تمكن الفتنة من القلب أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ويما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفى لا تضره فتنة لما قامت سماة الأرض الصفى اللي هو الحجر الأملة الصلم مش المقصود بكلمة الصفة بيان انه إن ابيض لامع لا انما المقصود انه مصمق بحيث انه لا يمص الماء وحجر الصفة ده اللي هو الحجر الذي لا يتفجر الماء من خلاله زي حديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعثني به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا من ضمن الأنواع الناس قال ومنها أجادب أمسكة الماء أو الأجادب ديه هو الصخر المصمط الذي لا يتخلله الماء لا بيطلع مية ولا بيأخذ مية قد أبيض مثل الصفا وكمان أملف فدي في خصيصي ألا يعلق به شيء ابن القيم بيقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وأكثرت له الإيرادة من الشبهات في مسألة ما ولعلها كتما سألت القدر قال فوعظني موعظة من سفعت في حياتي بموعظة كهذه الموعظة قال لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة يعني كل ما تمر بشبهة يخذه ولكن اجعل قلبك مثل الإيه؟ الزجاجة لا يعنق بها شيء لان كثرت الايرادات في هذه المسائل المشكلة بفتع لك مشاكل وليس لها حل يعني مسائل القضاء والقدر ملاش حل ليه الفاسق معه فلوس وانا رجل خير ليس معي مال شايف الناس بتموت حولي وانا لو عندي مال انا سأغطي الناس طب الفاسق ده ليه معاه مفيش اجابة مفيش اجابة مقنعة لاك خلاص طب ليه الولد العمال ماشي على حل شعره وعمال يعاكس النساء والبتاع ده وعنده متسكلة على الشاطئ 30 ألف جنيه أبوه جايب المتسكلة عشان الرم الرمل يلعب بكده على الرمله بتاعه 30 ألف جنيه يجوزه كم واحد عندنا 6 واخذلك كل واحد كله 5 ألف جنيه يتجوزه لما حاله 5 ألف جنيه وده ثلاثين ألف جنيه متكل شاطئ يلعب به واخدالك في الأفراح والليالي الملاح يصرف خمسة مليون جنيه في ليهل واخدالك هو طبعا اللي بخمسة مليون جنيه ده هو بولك أنا بصف خمسة مليون وبعمل صفقات مع كبار المسؤولين في الفرح ده ب بمية مليون فهيقولك أنا حسيبك وإيه سوأ أنا خمسة مليون مش رايح على الأرض. داعي فلان وفلان وفلان وعلانه اللي بقيده من القرار وقعدنا وفتاعه موظف القصة ومش عارفه ايه امضي اعمل لي تخصيص ارض اعمل لي تخصيص شعارفين الكلام ده واخذلك تشوف الناس دون وتسأل ليه لا يوجد جواب يشفي قلبك طب كتر الاعتراضات دي اخرتها ايه اخرتها التسخط في النهاية سؤال وعلمت التفاهم وفيش جواب والسؤال الثاني برضو مفيش جواب والثالث مفيش جواب والمية مفيش جواب فلما تكثر من هذه الإرادات مع عدم وجود جواب مقنع النتيجة إيه إن هذا يؤثر على القلب فإن تعمل إيه بقى اجعل قلبك مثل إيه الزجاجة ترى ما بالداخل ولكن الزجاجة ما بتشربش شيء من داخلها أبدا ملساء ولا تجعل قلبك مثل الاسفنج الإسفنجة فأبيض مثل الصفا يعني لا تؤثر في الفتن تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه ولذلك النبي صلى الله عليه قال إيه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض طيب ليه بقى لا تضره فتنة لأنه اول ما رأى الفتنة أنكرها وإحنا يهمنا في المقام الاول انكر القلب لان القلب اذا انكر بحق تأبل جوارح مخالفته طرفش ادخال احنا بنقول لسائر المسلمين انتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصر بينكم واحد عاصر مش قادر اغير بايدي ولا بالسان طيب غيرت بقلبك ما سمرت التغيير مفيش طب انت أنكرت عليه ليه بتجالسه ليه بتجامله لماذا تزوره ما هو قلبي قلبك يأمر رجلك انها تنشي عشان تروح تزوه اما انك تواسيه في مصيبة او تجامله في افراح ما هو القلب بقى الامر رجل لا تمشي لان هو الملك وهو الآمر واذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارع على طوب يبا هذا الرجل اللي هو بيشغل موسيقى وراجل بيشغل الأفلام ومشغل تلفزيون طول الليل وأرفك وانت ولتو يا أخي اتق الله وما تلا تؤذيني برضو مصر أرفك واختلك انت لقيته على السلم ترك عليه السلام ليه بعد ما أعظته وبرفق طبعا وحلمه وثلت الآداب المرعية في الأمر المعروف عن المنكر التي سوف نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله يعني ثلت الأسباب الصحيحة ووعظته وامرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر ومع ذلك بان لك في النهاية ان الرجل مصر على موقفه وش عبر القصة دي كلها خلاص حينئذ ينعاقد القلب على الانكار اول ما تبقى على تسلمش عليه لا تلك عليه السلام اتزنأ واعفورت والكلام ده ممكن ما تسعدوش خلاص ممكن ما تساعدوش نؤمن إليه من الزجر بس الكلام ده برضو لضوابطه لضوابطه إذا كان هذا يؤثر فيه إنك إنت إذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يمجأ يؤثر فيه ويخد في عضودي فيرجع لك فلأنت لماذا هجرتني لماذا لا تلقي عليه السلام فتقول له يا أخي لذا كعملت كذا كذا كذا يقول لك خلاص أتوب إلى الله مما فعل لكن إذا كنت عارف إنه إذا أنت بسا هجرته أو لم تلقي عليه السلام يعلي الرضي وشغل بقى وجيب بقى العيال ويعمل سهرات وقهقه طول الليل وكلام ده يبقى أنت ارتكب أخف الضررين وبلش أنك أنت ايه تثيره لكن القصد أنه إذا بعد رعاية المصالح في المسألة انعقد القلب على هجره او على أنك أنت تجتنبه أو أنك أنت لا تساعده افعل هو ده معنى الإنكار الإنكار أنك أنت لا تلابس ما أنكرته بني إسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لأجهاب لعنهم الله عز وجل وقرضهم الرحمة وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فسو بينهم لمجرد أن يجالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير فقوله صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أنكرها والقلب يا أخوانا حساس للغاية حساس للغاية ما من منكر إلا وقلوب العالمين تنكره لكن في نزل استعبطه يبقى قلبه من دو واجعه ودوصه ويمشي كأن المسألة ما فاش حاجة وهو عارف كويس جدا إنه فيه منكر وقلبه واجعه من نحياته قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هو عارف تماما ان دا منكر لكن يلقي العذر لا لا لا اصلا انا ما عرفش انا اول مرة اسمع بالسلام ده دا انا كنت فاكر ان المثال غير كده وهو من جوه عارف قويف جدا من المكداب ادي معنى الاية بل الانسان على نفسه بصيرة مش حد يكتب على نفسه ابدا والقلب حساس بطبع قلب حساس ينكر المنكر ينكره وهذا لكن قد لا يجد الإنسان برهانا على ما في قلبه من المنكر إن دا منكر يعني لكن هو من دوء ينكره فيبقى إذا أنكر القلب أي شيء من المنكر يراه يظل سليما إذا فشت المعاصي زي التبرج مثلا الموجود في الشوارع والأسواق والحوانيد كل مكان تجد النساء المتبرجات اللي بيحصل مع طول المدة إيه؟ إن لما بترى هذا المنكر لا يخشعر قلبك ليه أنفت هذا المنكر لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكن في بلاد الكافرين لأجل هذا بلاد الكافرين المنكر فيها مقننة وبكل أسف انتقل هذا القانون إلى كثير من بلاد المسلمين في بلاد المسلمين دخلتها يقول لك شو انت عايز تروح الجامعة وتصلي تربي لحظة تتلبس قميص تحر وانت جاي الجامع لقيت واحد بيشرب خمر ما لكش دعو به هو يشرب خمر وانت هتعبد ربينه لكن اذا تعرضت له يبقى دا تعرض للحرية الشخصية فهدق تحت طائلة الايه طائلة القانون فبعض المغفلين يقول لك في البلد الفلاني كان الانسان امن على نفسه لا في ملاحقات ولا في مضايقات ولا في اي حاجة تان بروح المسجد وبيعمل محاضراته قل زي ما هو عايش في الجامع ولا أحد يلاحظه طيب اطلع وقل زي ما انت عايش برا ما يقدرش يبقى ده يعني فاسه في بعض البلاد ما بين إمارتين في البلد دي شارع الإمارة اللي على يمين بتصنع الخمر والإمارة اللي على الشمال بتحرم الخمر فإذا واحد أخذ إزازة الخمر وأما عد الشارع وشرب القانون لا يعاقبه إذا أما عد الشارع نحية الإمارة الثانية يتمسك ولو الشرطة بتاعة الإمارة اللي بتحرم الخمر وقف على قارعة الطريق نحية الإمارة دي والثاني أما الشارع بس وقاعد يشرب قدامهم ما يبضوش عليه ليه قالك أصلي دي بقى حدود دي بقى لها قوانين ودي لها قوانين هشوف في تصل إلى مثل هذا الأمر الذي ينكره أي إنسان عنده مسحة للإيمان لكن قال لك ديل إنها زي الدول فده نوع من الاعتداء فبلاد الكافرين إنسان يفعل فيها ما يريد بشرط أنك أنت لا تتعرض للآخر لأنه ولو حرية شخصية زي بالضبط إذن هناك حرية الفساد وهناك حرية التدين وطبعا حرية مش مطلقة في الآخر كل واحدة من دول لها سقف وإن كان سقف الفساد أرفع ثلاث يبقى إذن يا إخوانا مطلوب أن أنت القلب ينكر طب القلب ينكر إزاي؟ أنك أنت ما تورطوش في إلف العادة يععد في المنكرات للنهار للنهار فإذا به مع طول الوقت لا ينكر المنكر الذي كان ينكره أول مرة هو ده بقى القلب الصافي الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يبقى طبعا عشان أحمي نفسي اعمل إيه لا ألابس أماكن المنكرات حتى وإن كنت أريد أن أعمل عملا مباحا بكل أسف بعض الطبقات العليا أولادهم بيلتزموا يوم عايز يعمل فرح يوم يروح فندق خمس نجوم وقول لهم ما, ما فيش خمور ما فيش اختلاق طبما انت جئت الفندق اللي طول عمره فيه خمور وزنة واختلاق وكل حاجة ما الذي دعاك ان تأتي الى مثل هذه الاماكن التي يفخط رب العالمين عليها ويبغضها وانت بتأمن ان الفندق يتهد عليك والانسان ذاهب الى مثل هذه الاماكن يقول لك اصلحنا لنا مستوى الصناع معين والحكاية والرواية ويدخل في المسألة دي اهدى له تأثير على القلب كنت تلابس أماكن التي يعصى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك لبروح المصاي كنت تلابس أماكن التي يعصى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك لبروح المصاي يقول لك أنا رايح لا بلبس ميوه ولا بلبس من ولا الكلام ده بروح لست أشمي إيه أشم هو طيب طبعا أنت ذهبت إلى المصيف باختيارك وعينك ستق على هذه الأجهد العارية يقولك اختم الشارع برضو فيه نسمة تبرجات والكلام ده طبعا لا سواء الشارع انت مضطر انك انت تمشي فيه ما تستغناش على المشي في الشارع ومع ذلك انت مأمور في الشارع انت غض بصرك لكن انت غير مضطر انك انت توحي المصيف برجلك فازاي يسوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر من يمشي لا سواء هذه تختلف عن تلك خلاص إبقى احفظ قلبك من أماكن الفساد والله والمجون علشان القلب ليه لا يقتله إلف العادة اللي هو المرض الفتاك اللي بيغتالي القلوب وعلى المقابل والذي أنت لا تستطيع أن تعيش وحدك لابد يكون معاك رفقة طيبة صالحة دايماً معاه حتى تقل قبائحه وطبعاً أنت كلكم عارفين حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصة الرجل الذي قتل 29 نفسه وكيف أن الراهب أمره أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات يبقى أيما قلب أنكرها يبقى لا بد هذا القلب أن ينكر دائما يبقى هذا دا القلب أبيض مثله الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض إنما كل واحده الونمالي طالما أننا لم أقع في المنكر بنفس خراف ما علي لا ده النار إذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وما بين البيت المجاوز قال تعالى واتفقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تصيب خصوص الذين ظلموا ولكن تصيب أيضا الذين سكتوا فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول أيهما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وفق القلب ده إيه كالكوز مجخية مجخية يعني منكوسة طب لما يكون الكوز منكوس نكت عب فيه مية ما تقدرش عب فيه بقى اللي على مية ها راح يجيب كيلو زيت ففضل قد كده على الكيلو أمقل طب حط في أعرف وأمقلبه عشان إيه عشان ياخد بايه في ال فكبل ايه كبل الـ في الـ الـ الـ الانهاء تخذلك كالكوز مجخية اي لا يستوعب شيئا لا يحتوي عليه على شيء منكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه يزيل العوام مثلا لما اطورته بالفتوى ان فوائد البنوك حلال تيجي تكلمه هواه ان يحط الفلس في البنك فعمال يجيب ادلة وعمال يتكلم للنهار على ان الفوائد حلال مين اللي حركه هواه هو عايز كده لانه محتاج لكده برغم اننا حكمنا العوام هؤلاء الى مدابهم هذه في اكثر من مسألة فتناقضوا يعني لما كنا بندعو الى السنة ولا في مثلا جزئية معينة انه لا يحل لك ان تفعل كذا وكذا يعني مثلا حل مسألة اللحية فلما نيجي تتكلم على مسألة اللحية يقول لك يعني كل العلماء دون لاروش الحديث اللي انتو ارطوها ولا عارفين الكلام اللي انتو بتقولوه ولا ان الواجب ما طول بفعله من المكلف على سبيل الحكم والالزام ولا ان صغير افعل فد الوجوب ولا كلهم عارفين الكلام وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن, مس... عن هذه المعصية مسألة حلق اللحية والكلام ده واخدالك فانتوا ليه متعصبين وليه والشيخ فلان الفلان اللي كان بيفسر لحيته كانت ايه برضه قد حبات الرز كده برضه واخدالك ازاي زاي ما يكون ميت له ميت ولسه زعلان عليه بقى الأسبوع ما حلقش مثل هي لل... اللحة لكن اللحة الطويلة العريضة اللي انتوا بتعملوها دي جبت الكلام ده منين ويقعد ايه يجاد لك في المسألة دي. واحتج عليك بالكسره اللي هي بترتكب من هذا الأمر وان الكسره دي مش ممكن تكون على ضلال طيب يبقى اذا المجامع العلميه والفقهيه وفي كان في السعوديه ولا كانت في الاردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الامارات ولا في المغرب دي كلها مجامع فقهيه انعقدت بخصوص هذه المساله واخذوا لك واتفقوا على تحريم فوائد البنوك فتخيل انسان لا ينطلق إلى عمل إلا من هواه إيه الشر اللي ممكن يجمعه ربنا سبحانه تعالى بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهذا إلهه لأن من خصائص الألوهية التشريع فهذا الرجل ما انطلق من الشريع إنما انطلق من إيه من هواه السبب إيه كالكوج مجخية ما فيش في الفراغ بتاعه حق خالص ولا عنده استعداد يستوعب شيء من الحق لانه ما عندهش فراغ ياخد فيه الكوش بتاعه له وقلبه ايه مقلوب فانا لما حبه احط في حاجة لديه يقول مع دول كده عشان احط في حاجة لا ده مقلوب فما فيش فراغ ياخد حاجة فهوائدا هو الذي يحركه فده كل سبب ايه انه ترك الانكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر حتى صار جبلا إبقى أنت إذا رأيت منكرا استعظمه ولو بقلبك ما تفودش المنكر أبدا حتى لو بقلبك مش عايز تدخل فيه مشكلة مش عايز تستخدم إيدك مش عايز لسانك أنفر بقلبك واستغفر الله تبارك وتعالى من السماع أنه ودنك سمعت مثل هذا المنكر ولا مانع أنك أنت تروح تتصدق وتعمل أعمال البر إن ودنك وصلها هذا الكلام المنكر فإذا علم الله عز وجل ذلك منك صان قلبك فإذا الإنسان إذا ترك إنكار المنكر يختم الله عز وجل على قلبه ثم في تتمة الكلام بين حديثة بن اليمان أن عمر بن خطاب هو القف كما في الرواية الأخرى الصحيحة لهذا الحديث وأن عمر كان يعرف أنه الباب كما يعرف أن يعني الليلة دون غدا ولكن ما واجه عمر مخطب قال يعني رجل يقتل أو يموت محب شيء يقول إيه؟ إنه يقتل حتى لا يواجهه بما, بما يكره يقتل أو يموت وطبعا في بعض العلماء قال لكن الشك تلقاه هكذا حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا بنقول إن هذا خلال القاعدة إذا وقع شك في كلمة في حديث فالأصل أن ينسب إلى الصبقات الدنيا من السنة يعني إذا كان حنقول الذي شك الصحابي ولا التابعي يبقى التابعي التابعي ولا تابع التابعي تابع التابعي وإن تنازل وإنما الشك لا ينسب في الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا فرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال هذه الكلمة وسلم إذن العقوبة الأولى هي الختم على القلب أو الطبع على القلب العقوبة الثانية الهلاك العام إن إذا أهملت الجماهير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للهلاك العام وفي هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والترمذي وأحمد من حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم استهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وعضهم أسفلها فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى ف تأذى رجل من هذا الوضع وأخذ فأسا وجعل ينقر السفينة فأتوه فقالوا مالك قال تأذيتم بي طالع نازل فانتو ظهر على وجوهكم علامات الضجر وأنا لا أريد أن أزعجكم وفي اللفظ الآخر فقالوا لما الأسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا إذن تقدير المسألة لا يرجع إلى الفرد الرجل من دماغه كده أخذ الفأس وأريه نقرة أراد أن ينقر نقرا في ملكه ما قالت أذيتم بي طيب الدافع إنه ينقر النقر دا دافع حميد ولا دافع قبيح حميد عزيز الناس دافع حميد لا يريد أن يؤذي أحدا ما يقصدش يضر حد بس مخ على قد واحد مخ صغير وبيتصرف منطلاقا من هذا التفكير وهذا المخ فلو أنهم تركوه قالوا آه هذا نصيبه هو حر لهلكوا جميعا إذن قد يفعل المرء شيئا يهلك به الجماعة وإحنا نبفى من هذا إن الإسلام زي السفينة بالضبط مثل السفينة الآن المصيبة التي يعيشها المسلمون الآن هي المصيبة المشكلة في حرية أن يقول الإنسان ما يريد حتى لو كان كفرا يعني ليست حرية الفكر إنما هي حرية الكفر عادش فكري دلوقتي أصبح كفرا ان يحق لكل انسان ان يكتب ما يريد بس يبعد عن انه يشتم رئيس الجمهورية فقط انما يشتم رب العالمين ماشي يشتم الرسول الكريم ماشي يثب الدين ماشي فيه قانون اللي يثب الدنيا شهور هذا القانون لم ينفذ ساعة واحدة وهو الدين مال الدنيا مال الشوارع وسب الدين كفر بالله العظيم وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم وسب الله كفر بالله العظيم اللي يعمل التالسة دول كافر مرتد لا يعذر بالجهد ولا يراجع وتنطبق عليه كل الأحكام التي تنطبق على المرتد تبين منه مرأة ولو مات بعد السب يصير ماله فيئا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين لأنه كافر بالله العظيم وإحنا بنعذر بالجهر في مسائل التوحيث لكن في ديء لا عذر بالجهر ليه لأن العذر بالجهل بيكون دلالة الدليل خطية فيها خفاء أو الدليل نفسه ممكن يخفى لكن تبجيل الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه وكذلك تعظيم رسوله الكريم وكذلك تعظيم دين الله مش عايز علم لما انطبع في نفوس الناس جميعا ان السب اهانة وكل الناس متفقين على ذلك واحد بيسبك انت لاب تغضب بتقول اهانني اذا كل الدنيا عارفة ان السب اهانة فالذي يسب ربه ما يعرفش ان ربه تبارك وتعالى لا يهان ولا يسب وان بغى ان يوقر ويعظم ويبجل هذه مسألة مفطور عليها كل الناس إنما مثال التوحيد الأخرى ممكن يخفى على الإنسان شيء الدليل برمته يخفى أو قد يعلم الدليل ولكن لا تعلم الدلالة من الدليل يعني لما مثلا يكون في معرض الكتاب كتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يعرض هذا الكتاب على رجل مسؤول كبير حق مصادرة الكتب الزيدي ويقال هذا الكتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون رده لا مصادره لاي كتاب الا بحكم قضائي ايه معنى هذا الكلام ايه معنى هذا الكلام عايزني اخد الكتاب اللي فيه سب صريح واروح للقضاء ونقعد بقى اموادض ضعف طب في المده دي يباع الكتاب لان طالما مفيش حكم قضائي صدر بمصادره يباع الكتاب خلاص يبقى مفيش بيع للحكم القضائي لانه على ما حكم قضائي كل الكتاب اتباع وتوزع ووصل للناس فهادي حريه كفر. ما ينبغي أبدا لمثل هذا أن يمر طب إحنا نعمل إيه كجماهير ما الذي نفعله إذا هذا إذا استطعنا أن نحن نبرق برقيات للمسؤولين الذين ينظرون إلى مثل هذه الكتب ويمررونها ويعطون لها التصاريح كيف مر مثل هذا الكتاب وفي الفقرات الفلانية والفلانية والفلانية نفعل ولا نتأخذ وأنا عجزت عن مثل هذا هناك حل دائما ندعو إليه وهذا الحل أن تربي ولدك تربي ولدك لهم في جحافل طبور الخامس طلع كل من الجحور وهو طبور مزعج وكثير ومعهم إمكانات إمكانات خطيرة معهم الاعلام المقروح والمسموع والمرئي وعندهم امكانيات عقد الاجتماعات في كل مكان بلا أي نتيل وعندهم أيضاً إمكانية إصدار المجلات أيضاً وأنت ليس عندك شيء لما بتحب ترخص مجلة بتدخل سبع دخلات واتعرفش تطلعها برضا ستمائة قانون ينتظروا في من الأول والتاني والثالث والعاجل حيكلبشك العشرين في لت من المية حينفكك المتين وهكذا خوانين موضوعة لك أصلا طيب عندنا شكة أسهل وإن كانت أطول لكن عائدتها على الأمة في مجموعها مع العمر أفضل وهي أن تربي ولدك طلبة العلم يبطلوا لعبة يبطلوا هنباك با طالع رايح المحضرة جاي من المحضرة راكب المواصلات نازل من المواصلات أنت عندك حصلت إيه حصل ولا حاجة حررت مسألة جديدة حررت حررت مسألة جديدة ولا يعرف حاجة هذا لعب مش ممكن يكون أعداءنا خصمنا في منتهى الجديدة وإحنا بنلعب اللعبة ده ويتذرع بأنه هو يشغال والشغل عشر ساعات والكلام دهوت وهذا ما يصد أبدا صاحب القضية لو عنده ساعة واحدة في اليوم يقدر يحصل فالقصد يا المنكر العام يهدد المجتمع كله زي صاحب السفينة بالضبط رجل طلعت في دماغه يخرق السفينة لو تركته هلكت معه احنا مش هنترك المسألة عشان نبقى في بلادنا زي تركيا لابد ان احنا يكون عندنا حلول عملية على قدر استطاعتنا لكن ترجع مرة اخرى وتوصف القضية توصيفا دقيقا وتنظر ما هي مواهبك وعلى ضوء المواهب دي كيف تنفع الأمة بها فهذا الحديث يدل على الهلاك العام إذا ترك الإنسان إذا ترك المجتمع ككل مسألة الأمر المعروف والناهي عن المنكر كمثل قوم استهموا في سفينة أصار رعضهم أعلاها ورعضهم أسلها فيأخواننا اللي بيحصل في الجرائد والمجلات يعني شوف النهاردة مثلا من ضمن السهام الموجهة إلينا الحدثة الاثناشة في اخبار اليوم النهار قال رجل يلبس النقاب في حجرة زوجات جاب لك صورة انسان منتقب ها وصورته وهو بداره وش وبعدين كتب تحت النقاب تحت صورة المنتقبة النقاب اداة الجريمة والراجل يعني ايه في الاول قال لك انا في من زمان طول عمري عملا انشر حوادث وبلاء وزارة او الكلام ده وانا بحاول بقدر المستطاع على مدار 25 سنة اتحاشى النشر في قضايا الاداب لكن دي بالذات حينشر يعني ما مرش على مدار 25 سنة حاجة انيل من كده فوتتها طب دي, دي ليه, ليه دي ما فاتتش طالما انها في قضايا الاداب وكلمة فرت فوتت زي اخواته وما أنت رجل دا ما تدرج قضاء الأداب تتفوتها يا إخوات لا ما يفوتها لأنهم مستنيانها ومش عايز أقول مألفين وإحنا مجربين إحنا مجربين أمينة سعيد التي ذهبت إلى حيث ألقت برحلها أم قشعمي واخد ذلك دي كتب تألف قصة على المنتقبات في مجلة المصور في ذا بيسألوني وتألف قصة على واحدة منتقبة يتهمهم بالفحش وتهمهم بالسرقة وتهمهم بكل باقعة اه الولد دا اللي بتاعنا بالأخبار اليوم النهاردة راح لبنت 23 سنة متجاوزة 51 سنة, سنة وعايز بقى ايه كده يروح معاه ويدي معاه فقال لها احسن حاجة لبس نقاب واجي قالك لجوزها بص بقى انا ليا صديقة عرصة بقى في النادي لكنها ما يتلمش رجالة ابدا ولا يمكن تسمح لصوتها يطلع على رجالة فإذا شفتها لا تقول لها سلام عليكم ولا زي الحلوة كان ده خالص ولا تنفى ادي أفاك على طول النوم ناس ملتفنين الرجل ما تتجبش خبره طبعا كان ده على مدار سنتين القصة ايه ماشي وهذا لك هو اللي تشوف يا أخي يعني اللي يخلي الإنسان يحس من قضية متفبريكة إن الرجل جاء وتعشوا الكلام ده والأختين بيأكلوا مع بعض جوه الرجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاعه وكفاية عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا الناء ناء ما قالش كده قام واخد بعض ونان في قصته ها؟ يوم يقولك ايه يوم يقولك انه قام بالليل الزنق عايز يدخل الحمام فلأ صاحبنا رايز تحمى قال له يعني حبكت يعني الليلة ما سنتين يا اخي ها؟ وحطت فوطة والكلام دهوت عليه ومش عارفينه فمن ربكته الفطى راحت يمين راحت شمال عمددأ نباين قال له يعني ملتاحي منتقب تيجي <تصفيق> ازاي دي ها شوف يا اخي يقولك انه ملتاحي علشان يبقوا زناه كلهم يبقى النقاب اداة الجريمة واللي بيذن مين ملتاح اه دي حاجة انا عارف إن حيطلع ألوف مؤلفة يقول لك ملعون أبو النقاب وإذي الملتحين ولادي الذين أو الكانب حيثدهوا القصة وفي ناس كان ممكن ساعة تنتقب حتبطل بقى القصة دي نفسها تنتقب يقول لك أنا كده هجيب الشبهات على نفسك وترجع لورا واللي عمالين يحاربوا النقاء بواحد جبتة عايزة تنتقب يقول لها يا شايفة فاكر القصة كذا وكذا وكذا مش حارفينه الكلام دا عاجبت الموضوع دا ثم الست تسكن بدل ما كان هيكلفنا احنا ايه يا دعاء هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دون بدل ما كنا نمشي قدما ونكتب خطوة جديدة لا رجعنا خطوتين اللي عشان نباين ان القصة مش كده وخصومنا لهم ايه لهم طرق و... ومحاورات يعني اذا مثلا ما كانش عارف وقفت يعطلك شوي اذا ما كانش عارف وقفت خالص يعطي لك شيء ويحطي لك صخرة وبعدها صخرة كنت تنط من على الصخرات دي قمت في كعبل كنت تعرب شوية فما تعرفش تجري بنفس سرعتك هتمشي أعرج يكون هو لحق يعمل لك ايه نطب ماشيين معانا بالنظام دي على طول طيب اذا كان النقاب اداة الجريمة وانا لا امفي ان يكون فيه ناس في الساقب يستغلوا النقاب برضو علشان برضو يكون منففيه وأنا لا أنفي أن يكون واحد ملتحي وأكثر خلق الله فجورا ما أنفيش المسألة دي ولا أعطي لكل ملتحي فكاً بالأمان ولا فك بالاستقام ولا لكل منتقب فكاً بالأمان ولا فك بالاستقام لا لكن هل من العدل إننا أقول إن النقاب أداف الجريمة ليس من العدل طبعا على المقابل داريت الحوادث لي افجر جريبة واخست جريبة داريت الحوادث لانها هي التي اغرت الفساق بالفسق بهل يا اخوانا معقول ينشر في الجريبة ان واحد من الشرقية واحد من المشعرف الغربية متجوزين بعض ايه المصلحة يطلع خبر زي ده نفسي افه ايه المصلحة دا يقوم يغري واحد فاسق يعمل نفسي يعمل نفس العملية انه يعمله يوم يطلع خبرين ثلاثة عن القصة دي فيتفور فاسق آخر ان الدنيا تملت في زود انما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرى حاجة الناس تتفور ان المجتمع نظيف وندي عبرة أياما كان في مواجهات بين الجماعة الإسلامية والشرطة فكان كل يومين يقول لك جنازة عسكرية للضبط الحلان اللي أتلوه فلما المسألة وجدوا أنها تضر إضراراً بالغاً بمسألة الأمن والكلام ده قاموا كاتمين على الخبر تماماً وعمرك ما كنت تقرأ خبر عن جناب عسكراً يا حد واخذلك إزاي؟ فالنهاء ده لما نيجي ننشر بقى الحوادث وولد أطع أمه 16 حد ووحدة سمت جزه وولد ضرب أبوه والكلام ده وإنت عايزين إيه من وراء القصة دي إحنا عارفين إن الدنيا مالية نشر عارفين ان في عيال بيضربوا البهات وفي زناة وفي شراب خمر احنا كلين عارفين اقتصادي ايه معنى انك تنشرها عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر لا انا عارف اول ان الدنيا فيها شر ومش محتاج حد يعرفني ان الدنيا مليانة شر فايه معنى ان ينشروا هذا الشر كل اسبوع في صحيفة قد كده انهم بيظروا الفستاق بممارسة الفستاق والناس اللي معندهاش ضمير تتصور ان المتمع بقى كرخان اللي عايز يعمل حاجة يعملها له اسوة ايه ايه يا في الكلام فمن ضمن الحوادث اللي دايبا نقراها يقول لك القبض على رجل لبس ايه بدل الضابط شرطة وعمل نفسه ضابط طب ليه بقى بالمنطق دوت ما تكتبوش كده بذة الشرطة اداة الجريمة مع ان اللي بيلبس بدل الضابط الشرطة اكثر اجراما لان هو بيلبس القانون اش كده ولا يعني لابس الرد يعني مثلا من ضمن الحوادف اللي فاكره انا في المنوفي جماعة لبسوا قبل العيد بحوالي عشر قيام كده كان فيه اسمة في الدقيق واخذلك قام جماعة ركبوا عربية اللي هي الكحل دي لابسين رتب واخذلك وعربية مقتورة اش ولت خلاص والناس عملت بيعوا العربية دي قريبة ايه منهم طبعا معنى ان في عربية شرطة قريبة منهم والدقيق يعني بيتطحنوا عليه والشرطة دولوا وقفونوا ما بيعملوش حاجة اذا القصه ايه ماشي خلك مفيش بخلف القانونة هم ويكتشف كل الناس اللي اشتروا الدقيق انو جيتوا شو قالوا ما يعمل كحكة كده أخذلك ها ولا يعمل بس كده يقوم فجأة يقوم ناشط في يده كده أخذلك دقيق حامل طب دول عمله القصة دي قال لك عشان يسلكوا المسألة مع قانون واق ماشي وجابوا القصة بتعملها فهل النهاردة يقدر اتهم البدلة دي وقال نلغي البدلة لان في ناس بيلبسوها ويعملوا نفسهم زبط وكذا وكذا الى اخره لا ما يقولش دي لما نيجي نحقق المثال ويقول لك لا أخي أصلي يعني شرازن ودي حالات بتحصل فيه أحسن عائلات وحتى المجتمع الأمريكي نفسه بتحصل فيه وهذا لك كما لو كان المجتمع الأمريكي ده حتى من الجنة كده حدوث المنكرات فيه أمر يعني بالغ الغربة والشدود هذا نوع من المعوقات الدائمة اللي برأت في فريق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وفرينا كلنا كمجموع الناس بيدعوا إلى السنة وناس بيحملوا الراية عشان يسلموها للأجيال التي تعتباد ذلك خفاقة مرفوعة فإحنا بنقول يا إخوانا ده الكلام ده إنما المقصود هو المجتمع كله المجتمع كله فالمنكر العام إذا لم نأخذ على أيدي هؤلاء أو ننبه على الأقل ونبين إلى الله عز وجل أننا أعذرنا ونبهنا وما سكتنا فيوشك أن يكون هناك هلاك عام يحصد كل هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع وتركوا هؤلاء الجناه على الشرع يمارسون مثل هذه الأفاعيل ولم يأخذوا على أيديه إذن الترك العام للأمر معروف النعو المنكر يكون من عاقبته الهلاك العام أيضا من العواقب التي يبتلى بها التارك لهذه الشعيرة الواجبة اللعن الطرد من الرحمة كالآية التي ذكرتها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون فإنما لعنهم الله وطردهم الله عز وجل بسبب منهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون وايضا من العقوبات التي يواجهها هذا المجتمع الذي ترك هذه الشعيرة أن يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له حديث حذيف الذي حسن لا لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل بكم عقابا حتى إذا دعا خيركم فلا يستجاب لهم حديث يعني لفظ بهذا المعنى وطبعا هذه باقعة خطيرة لأن إذا أوصدت أبواب الرحمة من قبل الله عز وجل عنك إذا لا أحد يفتحها لك أبداً, أبدا فمعنى أن يدعو خيار الناس رب العالمين تبارك وتعالى ولا يستجيب هذه مسألة خطيرة لأن كل شيء نحتاجه في دنيانا إنما نلجأ فيه إلى الدعاء دعاء الملك تبارك وتعالى. إنما يحجب الله عز وجل هذه الإجابة عن الداعي عقوبة له الله أنه ما سمعر وجهه لله عز وجل لما رأى فلانا يفعل الممكن فدي من العقوبات التي يعاقب بها المجتمع أو يعاقب بها الفرد بسبب ترك هذه الشعيرة وطبعا الأمر طويل كان إذا حدنا نعمل إحصائية للمشاكل أو للعقوبات يعني التي تصيب ترك هذه الشعيرة فلا شك أننا سنفيد في الكلام أكثر من هذا أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تتمت هذه المادة على الشريف التالي